الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد الرسول صلا حيا على الصلا